وَهُدُوا إلى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد فمن يرد فيه بإلحاد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 بالعد يأتوا كرجال على كل ضامر يأتين من كل فج عمير.